بلذي جاء به موسى نور وهدى للناس تجعلونه قرآسات بدونها وتخفون كثيرا وعلمتم وعلمتم ما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 وهذا كتاب ننزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة على صلاتهم يحافظون ومن ظلم ممن افتلى على الله كذبا وقالوا: قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترائذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باتطون يدهم أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم اليوم تجذون عذاب الهون بما كنتم تقولون علي الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبد.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 وما نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ طع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالك الحب والنواي ومخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله